الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمة اليمين أصحاب اليمين في صدر نخود وضلحن من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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر كان